بأمر الله نأتمر لدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرار جسم بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت فلا شرك ولا وثن ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور كان نقضتها عمر بامر الله نعتمر بدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر رسول الله قائدنا وسنته لنا دستور وَيَهْمِي جُودُهَا غَدِقًا كَأَنَّ أَكُفَّهَا مَطَرُ وَطِيبُ فِعَالِهَا اشْتُهِرَات كَمِسْكٍ فِعْلُهَا عَطِرُ فَفِيهَا الْحَقُّ مُعْتَلِقٌ وَنُورٌ مَا بِهِ كَدَرُ بِأَمْرِ اللَّهِ نَأْتَمِرُ دين الله لن تنتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر كتاب الله شمس هدا وسنة احمد القمر خلافة عز نمتدات فكيف تحدها الاطر كتاب الله شمس هدا وسنة احمد القمر خلافة عز نمتدات فكيف تحدها الاطر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر